<تصفيق> أشهد الله رب العالمين صلى الله وسلم وبركة العبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقراتنا من وصولة الله سبحانه وتعالى حول تفسير العلمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله وتعالى معه يقول <تصفيق> الله قرارة يا أيها الذين أنا من أكثر عليكم من فرصة أسلا أبناء من الصرغ والعزب والعزب والقوم سابق <تصفيق> ونساء من أحيي شيء فالباعهم من المعروف وكداءهم ليك وأداءهم ليك الأكثار ذلك تقفيتم من فمن بعد ولكن في انتصار حياة اليابانة الاندازة على كل ما تكون في انداز المتعار على عداد المبينين لان ينقضوا عليهم انتصارهم قبلة هذه المشاربات فيها وان, وأن على التي قتل عليها يعني كيف يكون من منة الله سبحانه وتعالى مشروعية القصاص معنى القصاص فيه ازهاق للأرواح والانفس كيف تكون منة؟ الجواب أن ذلك فيه الحياة فأن هذا القصاص وان كان يحصل للواحد إلا أنه يحصل به حصانة للمجتمع كله ولهذا فالله قال وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاتِنَا يا أولي الالباب لو علم القاتل أنه سيقتل حتى على الصفه التي قتل إن قتل بالسيف قتل بالسيف وإن حرق حرق على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا أن يكون قد فعل شيئا محرما في المقتول قبل قتله فهذا لا يحل أن يقتص منه في ذلك ك. أن يكون انتهك عرضه ثم قتل فلا حلو ان ينتهك عرضه ثم يقتل يعني هذا لا يجوز لكن اكترس العلماء فيما لو حرق ومعلومه أن التحريق حرام فلو حرق إنسان قتله بالحرق فهل يقتل بالحرق ام لا خلاف بين اهل العلم والذي يترجح أنه يحرق كذلك وهذا ما استطاع البخاري رحمه الله تعالى ورحمه واسعه في صحيحه وقد استدل على ذلك بحديث العرميين الذين قتلوا الراعي اشتاقوا الإبل وفعلوا ما فعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم اقله وفعل فيه ما فعل وفيه ان الراوي قال وثمر اعينهم ثمر اعينهم يعني أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه المسامير وحماها نارا ثم جعلها في اعينهم لأنهم فعلوا ذلك فالذي اقتضاره البخاري رحمه الله تعالى أنه لو حرق حرق ذلك فتكون من منة الله سبحانه وتعالى على الناس مشروعية القصاص فالقاتل يعلم في الحقيقة أنه يقتل نفسه يقتل نفسك أنت اليوم تغلبت على أخيك فقتلت فأنت قتلت نفسك يوم قتلت ويصبح الأمر لأولياء المقتول ان شاءوا طلبوا بقتلك فنفذ الإمام وإن شاءوا أخذوا وإن شاءوا عفو وأما أنت خير لك يفعل فيك ما يريد أولياء المقتول فلو علم الواحد أنه لو قتل فيقتل لكان هذا أفضل راس لكن لو أنه قتل وأتى بمحام ماهر مثلا خرج من القضية أو غير ما فيها يخُذ له 20 سنة، 30 سنة، 15 سنة إلى غير ذلك مش مشكل، هذا لا يضر، لأنه يشفي في غليلة فلا فلضيَّ بعد ذلك عن يسجن عشر سنين، 15 سنة، 20 سنة، لكن لا لو علم فيها قصاص. وأنه سيقتل يوم أن يقتل فلم تمتد يده للقتل ولهذا صدق الله يقول ولكم في القصاص الحياة وليس الأمر في القصاص ايها أحب بل إن شئت فقل ولنا في الحدود حياة لنا في الحدود اطيب حياة وأكرم حياة وأنبل حياة هذا الزال الذي يفجر بعرض اخيه والذي يتطور في بالظلام وتصور الاسواق لو علم انه سيرجم امام طائفته من المؤمنين فيبقى عار هذا في ابنائه وابناء ابنائه وعائلته بل وبلدته غير ما يقتل لو علم ذلك لما باع هذا كله بشهوه رخيصه تصل الى دقائق معدوده لكن ايه يعني لو انه امسك ايه يعني لو ورجل زمان وفتى ايه يعني النهارده بيتفقوا ولكن الله حيمسكيه يلا جوز جندي وخلاص وسطر عليه فاصبح ملخ اصبح هذا عاقل الان الراجل العاجز يتزوج من فتاه يبذر به اذا قدر بها وضع امر واقع او وضع الاهل امر واقع خلاص جوزوه لبعض انه الله حيمسكيه لكن لو اخذت حدود الله سبحانه وتعالى من هذا ما أخذها وطبقنا الحكم الشرعية بانه لا يجوز لهذا أن يتزوج بهذه إلا بشروط من التوبة من برائة الرحم ثم يرجع الحد ان كان غير مصفا مئة جدة ثم يتزوج بعد ذلك إن ثابت توبته وكذلك كذلك السار لو علم أنه ستقطع يده يده يد في أغلى ما عنده شيء غالي وثمين يقطع في ربع دينار في ربع دينار كما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار وما قيمة الربع دينار ربع من دينار ذي دي الياض دينار حوالي جرام ربع جرام ربع يعني ربع دينار حوالي جرام ذهب جرام دهب تقطع يده كثير يدك مع أن دية اليد لو اعتدي عليه خمسون من الإبن لو اعتدي عليه خمسون من الإبن نصف في دية الرجل مش نصف في دية المرأة لأن دية المرأة عنصف عن دية الرجل مش نصف في دية المرأة نصف دية الرجل بل لو خطفت يد عند الإنسان وهيده واحدة كان أشل مثلا واحد ليد واحد هو أشل بعطلان، فقطع فله يد واحد، فقطعت هذه اليد ضعف الضمان، ليش؟ لأن يد واحد صح، بس بالنسبة له يدان دي مصالح بينها كل مصالح اليدان، فلو عالج، لو لو صار ربع دينار، ربع دينار، فتقطع يده، هل فروضه رأسه يصر يصرق إيه؟ ضيق ما يسرق الصرق هيا في, في فتقطع يدك فالحقيقة ليس قول الله لي سبحانه وتعالى في القصاص الحياة إلا إشارة إلى أنه في الحدود حياه في جميع الحدود حد السرقه حد الزنا حد الحرابة هؤلاء الذين اعتدون على الناس ويهددون النظم ويقطعون سبلهم وطرقهم فيعتدون عليه ويدخلون عليهم القصب بين وثير والعلماء قالوا هل حد الحرابه هذا يلزم ان يكون هؤلاء الناس العصابات هؤلاء في البراري الصحاري ولا ممكن لو كانت هذه العصابات في الحضر ياخذون حد الحرابه خلاف بينهم بين من اهل العلم من احتار في حد الحرابه ان يكون الناس في العصابات بر لان دي اللي بيحصل بالك خوف لكن في الحضر في البلد ممكن اهل البيت يستغيثوا بالناس يعني ما يكونش فيه الخوف الذي يكون في البريه يعني وانت في الصحاري ماشي معاك مال طلع عليك واحد بدون تفاهم انه خذ اللي معاوش لكن وانت هنا تفكر تعني تصرخ ناس لم فتصبت الفن يعني فيه شيء من الأنس تستطيع أن تتصرف لكن في الصحار لا لكن الراجح من أقرأ لأهل العلم أن هذه الاخرافه متى حصلت وحصل تعرض لأمن المسلمين ولو في الحضر ويرو في المدن فانه يقام فيه حد الشرابة حد الشرابة إما أن يقول قد قتل فيقتل أو قتل فأخذ وأخذ المال فإنه يصلب ويقتل أو أخاف فقط ولم يقتل ولم يسرق فإنه ينفى من الأرض كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فساد ويتحاون في الأرض تسادا العصابة بتهدد بيوت مش بتفرقه بس لو بتفرق, بتفرق وتهدد ممكن بتاكي أعراض مثلا عصابة لخط الصديان الصغار وانتهاك الأعراض ما نجيش نقول البقاء احنا بنقيم حد الزنا هنا عصابة لخط النفاق عصابة وشبكة دعارة ده لا ننتص فيهم الأحكام مخلصة نقوله بشبكة الدعارة ولا كذا خلاص يبقى احنا نطبق حد الزنة اذا رأيناه ومشهود اربعة او او لا لا بحد احراب على طول لان انتقل من كونه ذنى بنفسه وفاجر بنفسه وهذا ضرر يقصر عليه الى كونه نشر الفساد في انه بين المسلمين تلاقي مثلا واحدة في مدرسة بقرة الفساد هي واحدة بقرة اثنين بعدوا بخمس، عدوا بخمسة عشر، بعدوا بخمسة وعشرين، كذلك ترويج المخدرات نفس المسألة مش تناول مخدرات، تناولت مخدرات ومنو قلت حد ليه شرب الخمر، لكن وزعت روشت أصبحت معول هدم في المجتمع، عملت توزع وتحت إيد من نادم مبيعات يقول لك لا تعالى مش بقى مسألة حد شرب الخمر. تعالي لتكون عبارات لجميع المسلمين حد الحرابة يبقى حد الحرابة حدوه أو فساد في الأرض ولهذا أذكر مرة رحمة المملكة سمعنا حد الأخير كان بسبب انتهاك أعراض الأكثر الصغار يعني تكرر من واحد يستهابه الشيء على حد الفساد فكانت المسيجة أن أقام فيه حد الحرابة حتى الحرابة ليه؟ لأن هذا فساد فساد في الأرض فإذا هذه الحدوث لو طبقت التي لك لابه جمالك فيها ولو عارمت صار في النسي والذاني يا فيرجم أمام المسلمين الكرام صنع حتى يموت والقاتل يقتل إيه اللي تختار أولياء المقتول دياء أو العفد وشارب الخمر يجلد ويضرب بالنعال ويوهان امام المسلمين والقاذف الذي تعدى بلسان كلمه واحده يا زاني يا زاني, تعال. تعال. زاني ايه تعالى ورفع المخذوف أمره يا القاذف اللي عارف عارف عارف انت شفت بيزني لا ما شفتش بس انا قلت كده وخلاص اي شتم شتمت عائلة عشان ما عودتش شيمة ثاني عشان ما عودتش شيمة ثاني وخبالك توب إلى الله خذ لك ثمانين جلدة على السريع تلك عشان ما عودتش ايه؟ تعنيلها ثاني. فيش حاجة ما بهذر اهذر ايه؟ اهذر بالزنة هذا في مجتمع المسلمين؟ اهذر يا زاني؟ لا هذه كلمة تحتاج لها الأرض ما يجب ان تكونوا على وجه النباح بين المسلمين لازم تؤذر حتى قال العلماء حتى لو وقع القذف عاما فإن صاحبه يعذر لا يحد حد القذف المعذر يعني لو قال مثلا ده اهل البلد الفلاني دول زنا ده ما حضص على عرضه البلد الفلاني دا كلهم كذب فهذا يعذر ويؤدب لأنه ما عين شخص به بعينه وخبالك هذا يعذب ويؤذب حتى لا يقول هذا في أحد من المسلمين هذه الحدود فيها الحياة ولكم في الحدود حياة إماء الزمق ولكم في اتفاق حياة ولكم في الحدود حياة وأقرب حياة لهذا ملمع علجنا أوضعان ملمع علجنا أوضعان وجئنا بشرق او غرب او جئنا لمن يصلح ما مما بلغنا فلم نستطيع ان نصلح مجتمعنا الا لاقامه الحدود لكن بعض الناس يظن ان اقامه الحدود يبقى هنقطع ايادي الناس ونقتل الناس ونرجل الناس, الناس يعني كان الناس وعايزه نشوف الناس قدامكم كلهم عندهم هذه المخالفات يبقى كل هذا سيقع نقول لا وما الايه معنى ولكم في اطلاق الحياه يعني الان انا بنقعد على شاشه التلفزيون كده واحد واحد بيتذبح ليه لانه قتل رجلا ويجي كده على الشاشه من فيتسول لو نفسه يفعل هذا او واحد جابوه على الشاشه يهجم حتى الموت جابوه شدوا عليه في آبك طائفه طائفة من الناس كل يرمي يرمي يرمي يرمي, يرمي وإذا دماغه من هنا وعينه تتصقق من هنا وستغه وبدنه وإذراعه وكذا حتى يموت شر ميتا جزاء ما تلذب كل جزء من جسمه فالجزاء من جنس العمل أما تخللت اللذبة المحرمه كل جزء من بدنه فليتقلن العصا كل جزء من بدنك اذا يا اخوان لو حصل هذا امننا على اعراضنا وامنا على اموالنا انت ممكن تحط حاجه كده في الشارع ما هو الحارس لا ايه الحارس اشياء في الشارع الحارس لها تقطع يد السارق في ربع بنا زي وقت الحارس الحارس ده مين اللي هياكل مين اللي هياكل ولهذا في المملكه ناس لان يحفظوا عليهم دينهم في ناس اسماء الصمائل. سوق اسماء الصرايل اللي بيحفظ يجي على البيت هو عمل حته حبل صغيره كده مشبكت هنا وحبل مشبكتناه اخترنا وهذا وادي المحل فيه ملازم واتراس بالملايين يجي وقت طالع من ايه ومش عارف حط هناك وراح بسرعه عشرات مئات المحلات في حد يسرق لان اول يبقى على صورته كده يبقى الحارس اللي داخل المحل تقطع يده الشرخ ربع دينار الحارس لأعراضك وبناته ومحارمه الحارس الظالم والظليم تفديده كل واحد من 100 جلد يبقى الحدود هذه حصان للمجتمع لو علمها الناس انما ان نقول ايد الناس تقطع ورقاب الناس تفيض لا هي رقبه واحده ونار في تبقى أو او يد واحده لا تقطع انما الان خلص واحد حرامي سرق ملايين ملايين من الاموال ايه اللي بيحصل ايه محامي بنص مليون والمتاع شاطر كويس لابت يطلع منها لشعر ما من ولا يخكم عليه يختم عليه باي يعني يختم عليه بعشر سنين خمستاشر سنة عدنا مستغلتهم بره وانا مستغل بره هجيب العادة خمسة ستة مليون خلاص انا رحلة هعطل في السجن خمستاشر سنة وهطلع مية, مية. عيالي بينفذوا منه وكذا واشتروا الارض وامنوا مستقبلهم وانا مفيش مش مشكله بل بالعكس ندخل الصرف نار صرف خضر يطلع صرف سيارات صرف بيوت خبرة دورات فيها احتراف والله مره قابلت احد الذين دخلوا السجون واحد يعني ناس عمرهم عمرهم ما السجن فضلا ان هم يدخلوا يعني ناس من علية القوم وناس محترامة وناس كذا لكن في قضيه من القواضي خذلهم مثلا سنتين حتى تفصل القضية طلعوا براء لما طلعوا وتتعود معهم تسمع بقى لغة عمرك في حياتك تسمعها ولا تسمعها ونفس الله لا تسمعون لغات اخوان مصطلحات من اعجب ما يكون يعني مصطلحات وامور وحياة ما تتخيلوها ما تتخيلوها في شرب المخدرات وإدخال المخدرات رغم الحراسه المشدده كيف تدخل هذه المخدرات بطرق وكيف تتفض تتفض في البطون تتفض في البطون تصبح هذا البطن وعاء وعاء وصندوقا وخزينة للمخدرات وكل ما يعود حاجة يروح الحمام أعزاكم الله يطلع حتى وي إصلاحي رواق وهكذا طبعا عسر عمره ويعرف ايه البصمه واحد هي هيعملوا عمليه خلاص البطن بطن هذه وسائل نتيجه التخلف عن الحدود وتطبيق الشروط فالشريعه شريعه متكامله شريعه متكامله انما لك مثلا والله احنا ما عادش عندنا بس الحدود هو اللي ناقص الايه الحدود ما الحدود دي حدود الحدود دي عندنا ربع الاحكام الشرعيه ربع الاحكام الشرعيه أربعة وارباع الربع الاول عبادات الربع الثاني معاملات الربع الثالث انكحت الربع الرابع حدود وجنايات اذا الاحكام الشرعيه عندنا أربعة وارباع يعني لما نقول حدود ده ربع الشرع ربع الشرع الحدود زي صلاه وزكاه وصوم وحج ربع وزي معاملات بيع وقرض ورهن واجاره ومكانه وحواله وضمانه وزي النكاح زواج وشروطه واركانه تعدد وقسم ومعاشره شروط في الزواج عيوب يرد بها النكاح طلاق كل ما يترتب على الزواج من أنواع الفرقة حضانة نفقة أزواج ومماريس كل هذه ربع الحدود كذلك ربع الحدود ربع والحدود لأن الإنسان في الشريعة ما أغلاه على رب العالمين سبحانه ما أغلاه كل جزء الجسم له ثمنه ثمنه مع ولهذا لا يسمح لك أنت أن تفرط فيه لا يسمح لك أنت أن تفرط بشيء من بدنك بدعوه إن هذا بدنك أن تحر فيه لا لا لا يسمح لك أن تفرط فيه كل حاجة يسمح لها لا تمني عمش رمش بثمن حاجب بثمن ده تمام سمعوها مع بقائها إذا ذهب بيت أدن ورح ضرب واحد على ودنه مش أطاع الودنه ضربوا على ودنه فأصابوا بالصمم والودن مضويدة جميلة بس لا يسمعش بيته بيتها كاملة فالبيتة كاملة في العدو إذا قطع وفي العدو إذا أردت فلم يعد له فإيه فوجودك عدم الان في ثمن اللي سال له ثمن اللي ساند برجل برجل اللي ساند برجل لان القاعده عندها العلميه ما كان في الانسان منه عضو واحد فديتوبيه رجل وما كان من عضوان فمقسم على اثنين اربعه فمقسم على اربعه فرموشك الاربع بديتوبيه رجل عينك الاثنين يبقى دينا سمعة اثنين أجنة نص الاثنين راجع أنفت راجع لسانك راجع ذكره راجع لحيته راجع مش إذا حلقت إذا أثنفت ثلاثا لا تخرج بعده. يعني واحد مثلا راح تبغي على واحد ما يطمع على وجه راح تشيل كل حاجة صلاة ما عش صلاة حرق وجهه فور ما عش صلاة رجل رجل فيبقى بل إن الإنسان ممكن يكون عايش ويحيا حياة وقد سدده له ديت مثلا ثلاثة رجاله او اربع رجاله في حادث اعتداء اعتدى واحد على واحد فرح ضربه وابنه مع طرهاد وراح قطع له باعه وراح فخخ له عين وقطع الساعد وما زال حي بوجود احسب بقى ادفعن واحد عين نص وادي ابنه نص يعني نص الواحد ياخد تلات اربع ديت تلات اربع رجاله وهو عايش يحيى خياة مستقرة ومع ذلك تسدد له هذا التسديد فشوف كم أنت غالب في الشريعة كم أنت غالب لكن الشباب يقف على نواصي طرقات العين معاه سنجة سنجة ما يسموها السنجة هذه واخد بالك يعمل هو عاجز وإيه في نهيتها يعني إيه يعمل هذه ومع بطر كل الحارة تهافت وكل البلد تهافت وإيه اللي أخذ يعني إيه اللي حصله ولا حد إيه ما محامي يقول والله الوقت كانت تحت تحت ضغط نفسه معين أو يطلع لشهدت أطفال أو أي حاجة من الحاجات ذات في التي فيها يخرج من هذا الأمر أو يخلوا سنة أو سنتين ويطلع متمرد أو كذا يبقى هذا معنى قولي الشيخ سعد رحمه وتعالى يمتم الله على عباده بأن فرض عليه القصاص لشانا فيش واحد يقول لك. ازاي يبقى قصاص وفي نفس الوقت مننا من الله منا وقصاص؟ قصاص لأن هذا القصاص حصانة للمجتمع حصانة للمجتمع نعم حتى أولياء القاتل حتى القاتل المسكي يعاني حضريا مخصوص في دعوة المخصاصة ويمكنهم المخصاصة وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الوليين من الإخصاص كما عليهم عدد الجديد ومن أشباغا من إيواء المختلفين لكن ليس معنى هذا ويقول الحاكم ليس له أن يحول بين أولياء المقتول وبين تنفيذ الحاج نعم ليس لأحد أبل أبداً. أبدا أن يحول بين أولياء الدم أو أولياء من امتد عليه وبين القصاص أبدا نبس صلم لما جاءته الربيع وقد كثرت ثانية لمرأة سن أو سنتين وجاء أولياء هؤلاء هذه المرأة يطالبون ما ملك النبي عنه شيء خلاص مكه حتى قال أخوها وكان مستجاب الدعوة وقد بدلوا كل شيء لأولياء هذه المرأة فأبوا إلا أن يعني يقصر فقال والله لا تكثر ثميتها أخوها قال والله لا تكثر ثريته مش بول يعني حدش طريق ما لكن قصده والله لا تكثر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى والله لم تكثر يا رب لا تقدر هذا فشرح الله صدر اوليائي هذه المرأة فقال خلاص عفوا أو ناخذ الديه فقال النبي صلى إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره يعني لا أضر قص قل والله لا تكثر ف الله سبحانه وتعالى سر حصول هذا فلا ينكر أحد النقول بين هذا وبين الخصاص لكن في نقطة هل يسرع التدخل بين الناس والذهاب لولاء المقصود وحثهم على العفو او قبول الزيال وترك القصص نحن نقوم يحول بين هذا وبين بين بمعنى لو طلب أولياء المقتول القصاص ليس للحاكم أن يمنع ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه شائل المرأة من نفذون مية الحد على طول نفذ الحد مع ان الصحابة شفعوا لكن ما فيش هذا الخلو هذه ما فيها شفاة ما فيها شفاعي. فالفارق عادي يسامح الذي فرق بينه وبنفسه ماشي اننا اي ما حد رجع للحاكم وجب تصديقه وتنفيذه فورا ما عادش بقى ينفع اليه العفو والله انا هرجع ما هو ممكن واحد مثلا يوم يبلغ إنه ان يسرق مني مثلاً خمسة جرام ذهب او غويشه واخد بالك لكن اول ما يجي بقى القاضي عشان ينفذ فيه قطع اليد يوم يصعب عليه يقوله خلاص انا سمحتك لا سمحت ذكرة قبل كده سمحت ذكرة قبل انما سمحته الان معاكش يمفع تسمعه لكن هل ما حتى مرفع هذا القصار ويقبل اولياء المقصود اديه اول عكس الجواب نعم نعم يستحبك في التدخل قولوا يا جماعة خلاص والله حصل حصل وكيف شكله ويعني تهور وما كانش قصده وما كانش مش عارف ايه وكذا وفرضنا ان هو قصده هو ولده المستهتر والواد والله ندم والواد مش عارف ايه وايه وايه فانتم دلوقتي هذا الرجل المقتول له أولاد لن يستفيد شيئا من قتل هذا القات طب ما احنا نجيب لهم ايه الديه نجيب لهم الديه ويعيشوا بيها وكذا يعني تحل شيئا وتفرج شيئا نتيجه فقديم لأبيهم وإلى أخيه وهذا عفوك عن هذا الرجل واستبقاء حياته ليعبد الله سبحانه وتعالى لك أجر إن شاء الله إلى غير هذه من الكلمات لا بأس بهذا وإذا عثل الانسان مع قدرته على الأخذ أخذ القصاص فإنه يكون ماجورا ومثابا على هذا الأمر طيب هل من يتدخل إنه هو يتدخل البرف عدية يعني مثلا حفيت <تصفيق> يعني أولاً ما يقول والله إيشنا مثلاً مثلاً وليكن مئة من الإبن يقول والله إيشنا ممكن نأكل ونأكل ألف ألف بدل من المئة إيه ناكل نأكل, ناكل ألف ناكل قال العلماء يجوز فيش فيش كيز أنا مرة بلغت إنه دي وصلت إلى 25 مليون ريال يعني ديها هناك مئة ألف شو بقى تخيلها ما توصل المئة ألف لخمسة وعشرين مليون ريال بتدخل من أمير سلمان نفسه ومع ذلك أدو إلا أن يفر. إلا أن خمسة وعشرين مليون ريال ومع ذلك أدو إلا أن بعض الناس كده ما يزلوش. هو عنده إني يرى قتل ابن. أمامه يقتل؟ خلاص دي لا ولا إيه؟ أموال الأرض وديميز القصص برضي أخوان أنت النهاردة لو اعتدى على أبيك لو أنت أفضح البشر ورأي في أباك يقتل أمامك واخد بلد في بلد لا تصدق الحدث تعمل إيه؟ تسمي هتحاول انفقار طيب أنت ممكن تيجي تقتل قاتل أبيك يوم من عائلة الثانية آه هو بودة؟ ده بودة ما كانش يستيعيب حاجة إنما ده ده بعشرة من هناك قتلوا هذا لا يبقى احنا ناكل كمان اثنين يبقى ثانية أصد واحد الثانيين ما كل واحد بقى عمد المقتول بتاعه أجي الدنيا كله وهكذا يبقى الأمر وهكذا لكن انت كولي المقتول اقعد معزز مكرم في بيتك ولا واحد يدخل عليك ولكنتا كده عامل ايه انتو أصدقون نساوين الناس مش عارف هكذا وشكم انتم مش عارف ايه يلا اطلعوا ايه هو ده اللي بيحسن ده اللي بحسن لكن احنا معهد فكسين خالص خالص وقدام البشر دول كلهم فا يسموا تنفيذ القصاص انا عطل مرة شوفت انا بناش في حد يعني ما كنت متخيل ان انا ممكن اشوف واحد يعني تتقطع رائبته ان لو الواحد يوف عليه فوق اكيد يعني بالك ده الواحد يعني مشوف الفرخة بالعكل يوم مشوف واحد نازل تتقطع رائبته مباشره المهم قالك في قصاص في الساحه عند المسجد الكبير رحنا بقى الواحد عمال يرتعش يشوف قصاص والناس كلها بقت في الساحه كلها شويه بقت العربيه واخد بالك نزل اللي هو القاتل اي نفذ شغل القصص من العربيه نزل في وسط الساحه دي كلها قعد اعدته زي قاعده بين السجدتين واخد بالك وعمل بقراته كده الظهر يعني انهم بيعطوه حاجة او بتعنيهم يعني يبقى ثابت يعني ثابت طبعا جاء السياس رجل اصمر يعني قريب من الساعة دي هده وغدالة طعيب ومعه, ومعه السيد. السيد والله يا اخواني هي ضربة وحيدة يعني انت لو بخدت تجزات عشان تضرب واحد في رئابته ممكن تقعد تلاتين ضربة هذه ضربة وحيد ما يعني بيدرب ازاي وفيل بالضبط ضربة وحيدة فأصبح رأسه أمان فإذا بالناس جميعا كل كن بعد ما كان واحد مباكر من خير حس ولد عزة الإسلام حس إنه هو فتح بلدان والله كأنك فتحت بلد من بلدان هؤلاء الكفر لأنك كل هتقول يا ما أخب هذا الرجل وإنه يخطه في الموقف ده تشعر بيه. بعد ما خلص يجبع العسكار يمسك ولد وخبالك لقد تم تنفيذ القصاص في فوالي من فران اليوم بكذا وكذا لأنهم فعل كذا وكذا وحكومة خادم الحرمين إذ تعلن هذا تبين أنه يعني تبين الناس أن تقوم بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وأن غيره على أشاع العلماء تشعر بعجز يا ليت هذا يكون الأمر موجود فعلا ترى إن الناس سيصل ولهذا كلا السعوديين كنجمين في بعض كلا واحد يشتمن شد الإئار وينفث نحدش يطلع في الكيله ما يعمل اي حاجه او كله بيعمل بس بعيد ايه ليه بعيد لكن انت النهارده بتسال ولد عادي جدا جدا معاه السن هيته خلاص اتفضل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة كلها والمرأة بالمرأة والرجل بالرجل فالحر قفء للحر شرط في القصاص يعني القصاص دا مش اي قتل خلاص دا على طول لا شرط في القصاص الكفاءة ان يكون المقتول مكاتع للقاتل حر مع حر لكن لو حر قتل عدد فلا يقتل حر في فالحر وصف يدخل تحت الرجل والمرأه فيكون الذكر بالذكر الذكر بالؤن هذا في القصص اما في الديه فديه المراه على نصف ديه الرجل يعني من جهه الديه النص اما من جهه القصص فقصص فالشر بالحر الحر بالحر يدخل فيها الرجل ويدخل فيها الايه المراه طيب لو رجل مثلا قتل ذميا مسلم قتل ذميا ما يقتل به إنما فيه ديته يدفع الديته ويعفع عزيزا بلعا لكن ما يقتل إلا إذا كانت جماعات ممتنعه حصرت ان اعتدت و خرجت على حكم الحاكم بأمان يعني الحاكم مثلا امن ناس معينين من اليهود من النصارى من كذا أمنه وجاء طائفه معتديه ممتنعه يعني ذات شوكه تقتل تقتل هؤلاء هنا وهنا, وهنا وهنا وهنا فهنا من حق ولي الامر ان ياخذهم وان يقتلهم لا على وجه القصاص لكن على وجه على وجه الإكتئاب بين يدي ولي الأمر هذا ينشر الفساد هذا ينشر الفساد لو راجل أكره على قتل رجل يعني واحد يمسك مسدس لواحد قال له اقتل به قال العلماء واتتقل أن هذه الحالة الوحيدة المستثنى من الإكرار وأنه لا يجوز ولا يعتبر الإكرار في هذه الحالة شوف الإكرار بيعتبر في الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان في النطق بالكفر وقلبك مطمئن بالإيمان فممكن جزلك مكرهن وقلبك مطمئن بالإيمان إذا قلت على سب الله أو سب رسوله أو سب الدين أن تفعل ذلك رخصة لو واحد قال لا أنا مش هترخص بهذا وأموت أموت وأنا أسوب ربي ماشي لكن هذه رخصة بشرط أن يكون قلبك مطمئن بالإيمان أما عن القتل قتل المسلم المعصوم لا يعتبر طيب قالك ليه؟ قالك أصل في الكفر لاستبقاء نفسك الشرع عندك فرصة لتسترقي نفسك لتعبد ربك سبحانه وتعالى إنما الوقت حاجة من اثنين إن نفذت الإكراه إن نفذت هذا واعتبرت قتلت نفسك وإذا ما نفذتش قتلت نفسك يبقى نفس مقتولة كده مقتولة كده مقتول فطالما إن محطرش استرقاء لكم فلتكن النفس المقتولة هي النفس التي ليست معتدية لأنك إنت لو قتلت فتسأل ليه قتلت هتقول والله عشد نفسي يقول لك نفسك ليست بأولى من نفس نفسي من قتلت قال العلماء إلا إذا كان القاتل مسلوبة عن والتحكم بمعنى أن يصبح كالآلة كالآلة مالوش إرادة خالص يعني شلوف وراح فين فراجم ماجه يبقى هذا حكم حكم الآلة الآلة مالوش إرادة ولا شيء فهذا لك قصافة إيه لا قصافة عليه نعم. لقتل ما يقتل ما يقتل ما يجزه نعم. ايه على قتل كافر من الأقرب والي الأم ولا ولا مين؟ إذا هذا الكافر أنواع هذا الكافر أنواع أنا لا مش الكافر واحد. كافر اضرب لا كافر هذا انواع اليهودي كافر والنصراني كافر الكافر المشرك كافر كل هذه انواع فاليهودي كافر لكن كان بينه وبين السلطان بينه وبين السلطان احد وامام وصالح يبقى لا يجوز لك ان تعتذر حتى العلماء قالوا الأمان هذا الأمان يعني مثلا واحد نصرانه يدخل أو واحد يدخل في أمان في جواله قال الأمان ليس يلزم له ولي الأرض بل الأمان يقوم به أي فرض من أفراد المسلمين ولو كان من أدنى الناس طالما يأمن فلان أو يأمر من ثلاثة أرباع، فلا بد أن نحترم أمانه. فالمسلمون دمته واحدة، يسعى فيها أدناه. ده تبع حد شديد، حد شديد. يوم. كما جاء في صحيح مبارك لما أحضروا النبي صلى الله عليه وسلم دم رجل، فجأت أمهانة للنبي صلى الله عليه وسلم ورثت يوم الفتح. فقالت يا رسول الله إلا أن أجر فلانا، فقال النبي: قد أجرنا ما أجرت يا أمهان. مع النبي صلى الله عليه كان قد أي أبحدا، فقال: زعم الناس أنك قاتل فلان، وقد أجرته يا رسول الله فقال النبي: قد أجرنا ما أجرت يا أمهان. أما لو فرض واحد. يؤمن جماعة كبيرة، يؤمن دولة، يؤمن كذا. يقول لا الأمن العام ده يكون من خصوصيات ولي الأرض. إنما الأمن الفردي لا ممكن يقوم به أقرب إليه المسلمين. الشاهد لما قوم يؤمنهم ويحصل بيننا وبينه يبقى لا جزر عزاء عليه. ولهذا النبي لما تصالح مع المشركين وجاء أبو بصير ومع هؤلاء اثنين. إن بما مكنوا منهم وانما رده إليه بموجب العهد رد مسلما وقبله رد أبا جندل بموجب العهد يعني هيا إيه يقول ابو جندل يا رسول الله تردون إليهم يقتلون في دين وكذا يعني أمر شديد ولهذا ليعتدون على يعني الكفار مطلقا بدون ضوابط هؤلاء جاهالات بالشريعة أقول جهله بالشريعة جهل، ما يجوز وقد أمني يهودي إذا ام خلاص نسفران إذا ام خلاص الكافر إذا أمني كافر ليس يهودينا نسفرانيا مشرك إذا ام خلاص حالة واحدة إذا لك أن تعتدي هذا إذا كان كافر محاربا لك وش محاربة لك ما تاخدش بقى بالكوم المخالفة قال لك تموها اي نصرنا ويهودة ما عايز يتخلص مننا ما هم بيدي اعملوا جسائس من تحت لتحت ما هم مش عارف ايه ما هم دا كانش دول محاربين لا مش ده تم النبي فسلم عهد اليهود تصرهم عن يهود والنبي يعلم جيدا من اليهود من اليهود وتصالح مع المشركين ويعلم جيدا من المسركون يبقى احنا لا نأكل الى هذه الاموم وما والله ده دول لو قدروا علينا يوما ما يبقى كذلك ما خلص نخلص عليهم لا لا نحن نتبع في ذلك ولياً أمر طيب ولي الأمر بيع القضيح اتبعوا للأمر وانت ما لك انت ما لك انت بيع لأدور ما لك انت فانت. انت دور على شارع تروح للمسجد منه ومن بل بلد رسالة الله ما لك انت ايه في الأمور ذي وانت فيها من الايه تتعبع تلك في ثلاثة واخذ بالك وتحط في السجن مدى الحياة ولا تقتل وخلاص ماذا هي منعت حجب فمن وكله الله امره فقصر فيه حسابه على الله حسابه علينا احنا حسابه على الله سبحانه وتعالى لما لا تتعبع حجب لا تتحول من كونك رجلا لا سلطة لك على شيء معين لتنصب نفسك سلطانا عن سلطان سلطانة ولكن لازم اعمل أعمل وكذا وإذا الجهاد معطل وكذا إحنا نعمل لا فهذا فساد في الأرض فساد في الأرض عريض ولكن تسكت ولا زال المسلمون في شبط العصور والبقاء يحصل ما يحصل ومع ذلك ما يحصل تجاوزات فإذا حتى الكافر نبي صلى الله عليه وسلم قال لخديفه ووالده وقد اعتقوا المشركين عاهدا الا يقاتلوا مع النبي وظن المثلث اول ما صار وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفي لهم بعد ونستعين الله سبحانه وتعالى عليه فاذا في عهد في امان في كذا لأحد فلا يجوز لك أنت عتزين طيب يعين فساد انصح انصح ما حد السنة قد أديت ما عليك أكثر من لا. لك من رأى منك مكرر في الأغير بيدك فإن لم يستطع فبلسانك إلا لم يستطع فصدي القلب أما يسعك رفصة الشرق بيده إذا كنت قادرا على بيدك في سلطان في بيتك امنع بنتك انعطفك ان انا عقلك تطلع متمرده لكن ما تمنعش في الجرام بالعسل تمام انت انصح لكن تمسكها في الشيخ غابر كلامي مابغييش نفشات للمسلمين ده ليس سلطتك ابن فلان واقف على الطريق بيشرب دخان او مخدرات هل من سلطتك انك انت تضربه وتاخده بالقوه لا انصحه باللسان فمن لم يستطع في ثاني فمن لم يستطع في قلب، لكن بعض الناس واخد خط ليد وبس، خط ليد وبس، واخذ بارك وندج هات بسبيل الناس، وحتى يعني نحدث النكاح في عناي الله ونحدث ونحدث ونحدث، مهما يكن الواقع مظلما مهما يكن الواقع مظلما فلا بد أن نتعامل بالقائلة الشرعية، ولهذا أخوان ده المنهج. منهج السلفي منهج لا تأثر انما منهج يؤثر منهج ترى الظلام من حوله يقرض عليه ان يغير طبيعته فيابى الا ان يرضي قارا وانظفا تخشع هذا الظلام شيئا فشيئا ويرقى ان هو الحق مهما يكون نحن كلنا نغلي نحن كلنا عواصف وانت فكر بالفرع ده يعني ايه باب يعني اشطر مننا ابدا ابدا ولا العلماء الذين يقولون هذا الكلام والله ما نظن واحد من يقول هذا الكلام انه أنه يعني يعني اقل عاطفه من هؤلاء بل يزيد أضعاف المضاعف لان العاطفه على المعرق الغير على المعاصي والغير على حرمات الله لم انتوحت تبع العلم فمن كان بالله اعلم وبصره اعلم كان على محارمه أغير لكن في ضوابط شرعية في ضوابط شرعية تراعى في تقنينات شرعية تراعى مهما كان الواقع مظلما ولهذا النبي تعامل بهذا أبو جنبل يرسل في قيوده ويرتمز بأحضان المسلمين والله لو في احضاننا الآن لم وافق واحد مننا أبدا على ما يجري من النبي ارجع إليه ارجع إليه ارجع إليه وأبو بصير ارجع ارجع إليه. لكن قواعد شرعية قواعد شرعية خلاص مش بينهم قمعة عادية عن دبلوماسيين دبلوماسي قطرة تمشي عارفة من وين ما هم دول برض ما هم دول ما هم دول اللي بينتبه على الص الصوتيين لأن العزة ولا عزة لكم ما هم دول لكن مع ذلك تعمل بل بل شوف اسم هذه المعاني يتجلى في قول الله سبحانه وتعالى في موضوعين فهموا إخوان هذا الكلام فموج الكلام غالي وثمين شوف المعنى ده وهل لو كان هذا المعنى موجودا الآن عندنا عندنا, عندنا. نحن المتحمسون نقبل أو لا نقبل وإنما تخافنا من قوم خيانة وإما تخافن من قوم خيانته فانبذ إليهم على سواء إما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد وميفاق ألا يعتدي أحدكم على الآخر فشعرت وصلتك أخبار بأن هؤلاء يدبرون ويكيدون في الخفاء فحينئذ اطرح فانبذ اطرح اليهم عهدهم مؤذنا اياه معلنا لهم ايها القار العهد الذي بيننا وبينكم انثى خلاص انتم في حال ونحن في حال على سواء في العلم فيستوي علمك وعلمهم في نقض العهد بعد ذلك إذا أردتهم فلتطلبهم أما أن تنقض عهدهم وأما أن تاخذهم على ذره وخيانتهم وإما تخافن من الغرات إن الله لا يحب الخائنين ما <تصفيق> إن الله لا يحب الخائنين ما فشوف المعنى الثاني هذا هذا المعنى الثاني الجليل يكون في قول يخاف خيانتهم قال تعالى في الموضوع الاخر إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولن يهاجروا ما لكم من ولياتهم من شيء حتى يهاجروا وإن في وإن سنصروكم في الدين وإن سنصروكم في وإن سنصروه إيه في الدين فعليكم إيه النصر إلا ذو المسلمين هم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق بينكم وبينهم ميثاق وصرت المسلمين ولا تزخرفهم لا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 أمهما كانت ظلام وشيفهم ده. مهما كان، لسنتا تنتظر لبصير. ودي يا أخي الفاضل لا تتربى عندك إلا بعد سنوات تصل فيه الرسول. لكن أنا عارف إن الكلام هذا ممكن بعد ما موناه، ممكن بعد درس. بعدك خاص خل إيش إيش واخد بال واخد بال. ده رجل ده عامل ده انتفخ ده ده أكل. دول أصلهم واخد بال ده هيك اللي بكل نوزيل. عشان كده أنا مش مال إيدل مش مال إيدل سنة اثنين ثلاثة أربعة عشرة تغيط ما ترب هذا الرسوخ وتعرف معنى هذا التلاز ولهذا احنا بنقول إن المنهج السلفي منهج كل وقت متأثر مانهجه يحتاجه إلى طول دراسة ويحتاج إلى هضم ويحتاج إلى رسوخ في تعلمه إنما ما يحتاج إلى بس أنا والله بحب المنهج السلفي برطع المنهج السلفي وابقى الصدف مرة مرجعي على مانا جي مرجع ومرة على مانا الخوال مرة بفجر واخد بالك وبعمل ومرة من التاي كل كلما أثر أثر في مصنف من الشيبة ولا أظ عند عبد الرضاض واحد جابوا ليجحك عليه به ولا مش عارف أثر معلق عند البخاري ولا حديث مش عارف عند الصبراني في الأوسط ما ودايما أنت بتعرف الح... حاجات اللي فيه عن في الخبائط الزواج ولا الزواج في الخبائط مش عارف يوم يجيب لك أربع ناس بتقع شواء يجيب لك حتة هناك كده هناك ما يجيب لكش مثلا من كتب السنة المعتبرة كله على حديدة لا يوم يجيب لك أثر هناك ويكيفه بمذافة ويكيفه ايه؟ بمذافة زي مرة بقرة في جواز الانتخابات يعني يجوز بحنشارك الانتخابات ومكمال ايه؟ لالرجالة والنسان وكل مشروعية مشروعية الابلاع بالصوت من الرجال والنساء بلوا وشوف ده تابعوا الدليل، وإحنا معروف إن نظام الاختيار في الإسلام معروف عند الصغير قبل الكبير نظام آل حل وآخ، ما فيش حاجة اسمها وراء بتوزع. أبداً أنا أعرفو من الكلام واحد أهل بلده معاه واحد رماله مليون جنيه طبعاً غصب عن الدلو أصواتنا غصب عننا الكلام ده ما يعرفوش الإسلام، الكلام ده يعرف الإسلام، آل حل وآخ. يتم الاختيار على طريقهم اهل بصيره اهل علم اهل دين اهل خبره يتم الاختيار ده ينفع ولا إنما ينفعش انما الولد سير ملوش دعوه طيب ده هيجيب دليل منين بقى عشان عاوز نحل العقد على هيجيب منين الكلام ده بقى فرح جاب لك اخر من البدايه والنهايه يعني ده هدف تاريخي في كل حاجه اللي فهي اجاب لك اثر انه لما عمر جلعا وجعل المشهورة الخلافة في ستة وقال اختاروا بينكم وطبعا اكبر دليل ان المسألة مش عام يعني هو اختار ستة وقال من خلال الستة يعني الستة اختاروا من انفسهم موحدة مش عايزين سبعة ولا تمانية ولا عشرة فضلا ده عن ايه؟ عن مئات العلوف عن مئات الفتوحات اتفقت سعاد عمر الى أي حد ما قالكش مش عارف لجنه مش عارف كذا ولجنه لا انما هم ست وسته ايه في واحد مش مبصر بالجنه في واحد مش مبصر دول بقيه مبصرين بالجنه دول بقيه افضل المسلمين ست ربطه واحد اختاروا واحد فرغبره بقى ان يتم الاختيار يقع تلعب عبد الرحمن بن يصلح ساعدنا وقات يصلح فالخبالك علي يصلح حثمان يصلح صالح يصلح الزبير يصلح ستة كل واحد فيهم وصلح ستصفت على كم على ثلاثة عبر حثمان وصحبان عثمان وعلي قال لهم خلاص أنا برا وترجعوا لي أخطروا واحد فيكم آه الأخر بقى إيه وقد صدره ابن كثير بصيقة التمريض قال فروي قال روي إن عبد الرحمن بدأ يستشير المسلمين يا رأيكم كذا كذا كذا كذا حتى استشار الصبيانة في الكتاب يعني حتى الصبيان النساء وكذا فالك شوفوا أدعى عبد الرحمن بنروف استشار المجتمع كله في اختيار الخليفة فهذا دليل على إنه يجوز في الانتخابات أن يؤخذ رأيك الناس كلهم مرأة وودي كل أحد فشوف أعجي فائس لما جاب إيه أثر في البداية والنهاية هذا الأثر صدره من كتير رحمه الله تعالى في بصيغة التمريض طبعا هو البحث نفسه صيغته صيغة تمريد لأنه هو مريض فيكشع عن أي شيء حاول يعني يستدل به على هذا الأمر ولان سالناه قلنا له فيطبق ما فعله عبد الرحمن حط رأي الصغار هات الصديان في الكتاب خمس سنين حط رايهم لك لا طب ليه يقولك الصدول مش مؤهلين هم حط رايهم قال لا يعني عبد الرحمن بن عوف تجاوز الامر لما كان يستشيره لما كان يستشيره يبقى ليس المعنى كما تقول انت انما المعنى اللي عبد الرحمن بن عوف راجع إلى كبار المسلمين رجع إلى سعوني من هو رجع للمسلمين لكن أنه ذهب إلى الصديان الصغير يقول له أنت يا كذا هذا لم يحصل مثل ما تقول أنت مثلا أنا اخذت راي الناس في المسألة المع... الفلانيه رأيي الناس يعني نحن رأيي بعضها يعتد برأيي في هذا على <تصفيق> مع دلاثة سنة على أن الدكتور يقتل من المنفى من المنفى تالى الأدواء والمعارض فليبتنان للولد ولبوض السنة للنفى ها أعد. أعد. أعديت الإنساء يعني نعم لا لا قبل أيها لا قبلها بالنسبة للانثى يكون من طبوها مصدام على المحنون قوله على المحنون الانسة الانسة مع على ان ثم ذلك يقول المنطوقية الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى فيكون المنطوقون مفرزنا مع المحلوم قوله الأنثى بالأنثى مع بغاية تشكينة على في حين فلأ يعني وعيسى يقول للأنثى أيضا يقتل الذكر به فقال فمنطوق الآية مقدم على مفهوم القولي الانثى بالأون فهو ايه المفهوم في الانثى بالأونثة المفهوم أنا الزكر يقفل بأونثة هذا المفهوم طب المنطوق اللي يقدم على هذا المفهوم الحر بالحر يشمل ذكر الأنث شوف الترجيح الأصولي هنا مهم جدا يعني الحر بالحر هي ذكر الأنثة لكن قد يقول البعض لا الله قال الذكر بالذكر والانثى بالانثى يبقى اذا الانثى ليست مكافئه للذكر وبالتالي لو قتل الذكر انثى لما لا يقتل به لكن لك هذا بالمفهوم ولا بالمنطوق لك هذا بالمفهوم يعني الانثى بالانثى اللي هو قصر القصص في هذا وان الذكر لا يؤخذ بها هذا بالمفهوم والمفهوم إذا تعارض مع المنطوق قدمنا إيه المنطوق؟ ده معروف بمعصوليين المنطوق إذا تعارض مع المفهوم قدم المنطوقه على الإيه؟ على المفهوم زي حديث الماء طهون لا ينجسه شيء ده منطوق أن المية ما بنتجتشحك إيه المغلبة على الأونية أو طعمية وريح حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبر تب كان أقل من كلتين بالمفهوم يحمل النبي يقول إذا بلغ الماء كلتين حمل معناه إذا كان أقل من كلتين يبقى إيه يحمل يبقى إذا وقعت النجاسه فيه غيرته ام لم تغيره يبقى يمجح بس بكلامنا الآن إذا كان أقل من القلتين فوقع فيه نجاسته غيرته أو لم تغيره فإنه ينجس هذا مفهوم ولا منطوق الحديث المفهوم إن إنما المنطق في في الماء إذا بلغ القلتين لم يحدث يعني ومنطوق إذا تجاوز القلتين قلتين فعذب مفهوم فيما قال هذا المفهوم إذا كان أقل من القلتين حمل القبس تغير أم تغير يتعارض مع المنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ويطعمة والماء ذا عام في قليل والكثير فتعارض مفهوم حديث القلفية مع منطوق حديث إن الماء طهور لما ينجسه شيء فنقدم الايه نقدم المنطوق والآن نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وايه ورائحته ويبقى اذا بلغ الماء القلتين معانف واما اذا كان اقدم من القلتين فانه يقدم عليه منطوق هذا الحديث يبقى اذا تعارض إذا تعارض المنطوق مع دلالك المفهومي قدم المنطوق لانه ايه لأنه اوقع مثل أقول لك انسى اعط محمد مثلا فناتقت به فأقول مثلا اعطي الطلاب إلا واحدا فما تجيش مثلا أنت تقول ده الواحد هذا محتمل يكون محمد لا أنا الآن منطوق في محمد صريح اعطي محمد اعطي محمد لنه بقى ايه؟ احتمال لأن ذالات المنطق هنا أصرح وأوقع نعم. يبقى مع السنة طبعا مع السنة وقال ان ممكن هذا اليهودي لما جاء الجاريه ونضق بين حجرين النبي اقام عليه ولا أقام عليه هذا للولد والورود السنه وهذه قاعدة تانية أيضا ويترتب الجزاء على ما هو عليه إلا إذا وجد مانع ترطيب الجزاء هذا لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع فإذا وجد مانع من ترتب الجزاء يرفع الجزاء وزي الميراث، سبب الإرث من أسبابه كون هذا الولد ابن لهذا الراس الميت فالبنوه سبب في الاذى لكن لو جاء الولد فقتل اذاه كم يأخذ من الشركه ولا يحرج طيب ليه احنا ما فزناش الحكم لان وجد مانع وجد ايه مانع التعدي على المسلم بالقتل وكذا هذا سبب في القصاص سبب من القصاص فإذا كان المتعدي أبن حصل عندنا منع الآن من ترصيب الشكر اللي هو إيه كونه أبن وكونه أبن يمنعه من ترتيب الشكر يبقى نعمل إيه نقول لا لا يقتل كما قال صلى الله عليه وسلم والد الولد. لان ما يقول الوالد سببا في حياه الابن يقول الابن سببا في علاج حياه الارض لكن مع أفضل فممكن يسجن ويضرب ويسجن مدى الحياه لكن لا يقتل وقال لك كمان القصص المقصود منه ايه المقصود منه الرابع يعني بنرضع المجتمع إذا فعل واحد الفعل وقتل قال لك الأب ما نحتاجش من يرضى نحن على يقين أن يوم أن قام الأبض الإذاء على ابنه فإنه عاش حالة نفسية غير طبيعيه يعني الأبض ما يقتل ابن أبدا أبدا دابة دا دا دا دا دا فارط حاكرها عن ولده خشت أن تقتله الدابتك الدابة هي غير عاقلة فكل هذا يصل إلى هذه الدرجة معناه انه وصل إلى حالة نفسية معينه هذه الحالة النفسية سلبته يعني التصرف الرشيد فكفاه ما أتى كفاه ما أتى كون في السجن واخد بالك مدى الحياة وكل ما تذكره من قتل ابنه يعيشوا إيه يعيشه يعني ضنكا وهم وحزنا الله به عليم نعم يبقى ذا اذا ترتب الاحكام الشرعيه يشترط لها شرط وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع فلو تخلف شرط او جاء مانع لم يترتب الحكم على ايه على ما هو عليه عشان كده احنا بنقول او الشرع بيقول إنه الأحتم على الناس في القصاص الردة غير ذلك موقولة إلى الحاكم يد الحاكم آه شنو كده أول عبار أول عبار في كتاب الحدود أول عبار حط في كتاب الحدود ولا يقيم إلا ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر طيب ليه يا جماعة. ليه الأحكام دية أن فلان دا مرتد فلان دا كافر فلان دا يقتل فلان دا يقتع يده فلان دا كذا موقول للحاكم قال لك لأن الحاكم تنتفي فيه شبهة المجاملة شبهة آه يعني آه آه آه التعدي الزائد عن الحد إنما إحنا ممكن مثلا أقول أطلع بقيم الصور لأن فلان مرتد ليه اكتبينه بينه وخلاص فانا اطلع بينه وصحينه ممتاز وخذلك او استاذ كذلك لو وكل ليا القصار تخيل دلوقتي واحد قطع ايد ابنك منهم، هنا واقول لك بقى خد اهوت عشان تقطع ايدك ايه رايك هتبقى صح بالضبط لا يا قلل نقلل قلل شويه هتبقى كده وده انت تمسك ايده وانت ايدك بتدفع هتبني منهم. هتجب من هنا من نصف براعة مش قلت بقى احنا أصويه. فلو ووكل القصاص لنا لنا لو ووكل القصاص لحصل فعاك انه ما إن يقول وليه الامر ولي الامر بجيها حكم على الجميع لا عرف فلان ولا عارف علان ولا كده ولا كده ولا كده ولا, ولا تطبق الايه الحدود عن طريق وليه الامر طيب ما فيش ولي امر ما فيش حدود مطبقه نطبقها احنا لا واجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم دون الحاج أن يقيم حجا إلا السيد مع امته إذا زنت السيد مع الأم زنت يوم يضرب شوقه يسير هذا السيد مع الأم إنما غير هذا لا يجوز وترفع عمرك إيه؟ إلى القضاء معه مثل هذا يستدل به على من يقول بالاستئاب بين يديه ويديه الأرض لأن هذا إنما فعل ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون قائدة هنا فعلمنا من الشيخين فعلمنا من الشيخين أنا وهي مثل الآثار التي ظاهرها يتعارض مع المحكمات فالمحكم فالمحكم ال لا يجوز لابد نقر هذه الاول المحكم لا يجوز لأحد احل يتقدم تقدم يدي السلطه لهذا كان على طول يا رصوبه دعني ادرس دعني اسعد دعني لما تروحي انت اعمل انت لا دعني لازم الاول دعني يبقى المحكم عندنا عدد الاكثث بين يجي له أثر يقول ان في واحد مثلا قتل وحيد صعاب النبي من غير استئذان ثم اطلع النبي على هذا واقره فما حكم هذا الاثر والتعامل به مع المحكم قال العلماء بان الاثر الذي يرد في ذلك واحد يطبق فيه قعيد الاحمق المفخم المتشارك فنقول هذه قضيه عين علم النبي صلى الله عليه وسلم تأهيلها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم استحقاق هذا الفعل من هذا الرجل أو من هذه المرأة وأنه يستحق وقضايا الأعيان لا عموم له حتى الثاني يوجد الأهم العلماء، للعلماء بأن الاثار الآثار التي توجد في الكتب هذه الآثار فيها اختصارات وقد يروي الروز الأثر والقصة مختصرا فيطرق ما فيه علة الفعل يعني الآن مثلا انت ممكن تجد احتي حاجة واخذ بالك انت من حكايات تقلبها انها جائزة لكن لو عرفنا من علة اللي انت اختصارا طرفتها اختصارا طرفتها لعرفنا ان هذا كان لعلة تقتضي هذا الامر فهل يطرق معرف الاحكام الشرعية على اثر يذكر مختصرا لا نجل ما ملابساته وما ظروفه وأمثاله أضعاف أضعاف منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي دي أوضح عبارة دي أوضح عبارة قال لا تريد أن يقول الناس لنا محمدا يقتلوا أصحابه ولم يقتلوا صلى الله عليه وسلم أقواما يستحقونها معنا ولي الأمر ولو أصدر أمره لكان مشروع لكن النبي صلى ذلك عليه وسلم وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قتل كعب بن أسرة. فكل هذه لها أحوال خاص، أحوال خاص. فلو أتينا من ذي هذا الأثر، الأثر المختصر الذي فيه طرق ما قد يكون علة في التبرير هذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الرجل مرة واثنين وثلاثة وشكله احتداء المرأة فأذن له النبي أو ألمح أما جاء في بعض الأثار أن النبي صفامة لما أخضر دم بعض الناس وجاء يعتذر للنبي وجعل النبي ينظر لأضحاره ينظر حتى واحد يوم يخلص عليه ينظر ما في واحد تجاه لأنه ما في واحد فان فأجره النبي صفامة وعافع، فقال يا رسول الله لما ذكر لهم النبي، يعني هل قام أحد وفقد؟ قال يا رسول هل أو مات بحينك؟ يعني مات مع الحالة ذا، مثلا, مثلاً أو أحد، فقال ما كان النبي أن يكون له إيل خائنة أحد، فلما يجي الرويارس قد يأكل هذا مثلا وغيره يبقى الأثر الواحد. والقول الواحد للعالم السلفي لا يؤخد منه من هجم وعارض منه ويهلك من يهلك بالمتشابه هذا زي ما قلنا نفسه من شوية أن يجيب أطر من هنا وأطر من هنا ولذي أصارت دل على كيت وكيت زي ما جابه أطر أنا سمعت من بعض طلاب العلم القبار في الافتئاس بنادى السلطان وعدم السماء له إذا الوقت لا مش هو اعمل كده لا أهلا عنه استذل بأثر أبي ذر مع عثمان خليفة المسلمين لما كان ابو ذر يفتي بأنه ما يبقى عند المسلم أكثر من قوت يومي وليلته فينه يقولوا كنزا تحكم عليه طبعا الصحابة عندهم أموال يعني هذا تضييق على الناس الأموال يعني أنت لازمًا تخلص على عندك على طول على طول على طول، ولهذا ونصف مظهر أثرة أن أنه أن رجل داخل عليه فلم يجد في فيه شيء، ما مش حرفه البص جاء نشل وجهه، فقال مظهر يعني أين متاعك؟ قال في بيتنا الآخر، قال في بيتنا آخر، لنا بيتنا يعني ح المتاعنا، فقالك لابد لك من متاع. حتى لو أدت بيت ثاني يعني يقول لك أي حاجة هنا فرشة مخده شرشه مياه مش عارف إيه أي الواحدة ما يوعد من برضو أي حاجة نتاع لا بد لك النتاع قال لكن صاحب الدار لا يدعنا. صح الدار الحفاظية نصيب نحط أي حاجة فعبو يضيق على الناس أرسل لي عثمان مرة 2-3 بلاش كده أبو دار فيش في عمل يا عثمان نفاه شو الجليل نفاه يا الربذة فمات بها هناك رضي الله عنه راعى ان المصلحه انه يعذب ابو ذر عن مخالفته حتى لا تحدث فتاوى بلبلة بين المسلمين فقال ابو ذر والله لو وضعوا الصمصامه او كرهي السيف على عنقي ثم رايت كلمه سمعت على الرسول صلى الله عليه وسلم سمعتها منه لا والله لو حط السيف وانا سمعت كده من الرسول لا الناس فراح هو ترك الاثر وزي ما الشيت الايه دي يبقى اذا لما يجي ولي الأمر او كذا يقول انت بلاش وقف اعمل سوي لو خططت لو انت انا اعمل فيه وانا اسوي وأنا وانا وانا وانا الى أو لا غاص بالعامة كبير طيب لماذا تركت الاستدلال بفعل عثمان وهو بيت القصيد اصلا عثمان رأى أن الصحابي الجليل لفتوى تتعلق بالمال أن يمكن يحجر عليه وان يعدى ونفاة الا يكون هذا اصلا أصلا متمثكاً لولي الأمر لولي الأمر الناصح، ولي الأمر الضابط ولي الأمر الذي يخشى فتاوى المفسدين لو أوقف هذا أو ذاك كما هو حصل هناك فإن العلماء الكبار أولاك المريف يسمع عن العلماء الكبار لكن بعض مثلا الشباب المتحمس كان يفتي ويتكلم في الشرط بكلام يحبش فتاة بل فقال ولكن الامور خلاص قلت نزلت بعد قرار كبار العلماء فصار يستدل بفعل ابي بكر ولا يستدل بفعل عثمان ليه لان هناك زيغل هناك زيغ هناك فنقول يعني مثل هذه الاثار التي نجدها ينبغي ان ينظر اليها المنظور المحكم بمنظور المحكم ولا تؤخذ من حالة الرجل أو من قول الرجل المنهج الذي يكون عاما للمسلمين يعملون به نعم من في, الولد في, في ما على من والاولى هي طالب الوالد للشفقه والرحمه فيما يعمل من في نقص إِذَا ذلك هدف ايجاد الاعاقه او هذه هي الشيله من الولد اه وخرج ان المؤمن ايضا الكافر في ما يقتل المسلم لأنه ليس مكافئا له سواء كان كافر اصلي ولا يعني كافر يعني مشرك لدينا نو او يهودي او نصراني لا يقتل به نعم والعبد ايه نعم أو أو سواء العبد ده أكثر ثمن أو أغلى ثمن هذا فالعبد بالعبد هذا الوصف هو الذي يندرس تحته القصاص سواء كان أكثر مالا من هذا يعني أقل من هذا أو ثمنه أعلى أو أنجب أو ده بيقرأ ويكتب عبد بيقرأ ويكتب قتل عبدا لا يقرأ ولا يقرأ. لا أغلى ثمنة لكن يقول لا يقتل به غيره لأن الاعتبار الواصل الواصل انه عبد عبده بحلاص عبد لا يجوز لا يجوز قنط الحد إلا لولي الأمر أو من يغلق الأمر الوالد ما يصح الوالد لا يجوز له أن يقتل أن يطلق حد على ولده لا يجوز نعم وذلك لأخذ منها لأخذ على أنه هو لا يقفل للعجل الثاني من عن العلم لأنه يوجد مثل الراجب المرأة وزر أسنى وزر أسنى وزر أسنى يعني وجه ذلك وأنه يقفل الراجب المرأة أليس تنسفاً؟ نعم وفي آله ايه آله آله سليلاً على ممن أصل فيها تمام مش الاصل الديه الاصل القود الأصل القصاص هذا والاصل فان راى اولياء المقتول لما ياخذ الديه او العف ماشي ما جيش انا احكم بالاصل الديه واقول لا القصاص اذا ما خش جه لا الاصل القود الاصل القصاص ثم بعد ذلك يخير اولياء المقتول يا ياخذوا القصاص يا ياخذوا الديه يا ياخذوا كذا طيب لو ان ابناء المحصول خمسه فراحت ثلاث عيال الكبار قال لك احنا عايزين قصاص الرابع والخامس قال لك يا عم احنا عايزين عم يا عم نفك وخلاص ناخد ال دي احسن له فاختلف الان ابناء المحصول هم اولاد ده دول أولئك ده ثلاثه قال لك يقتل واثنين قال لك ايه لا احنا هناخدنا الشرح ناخذ مثال انا استفيد إيه؟ او استجاب او ثم اخ ملتاحي كويس مثلا الف انا اقدم العقد هنا قبل انقاص يقص يشط ها ياش ها ها يختط ها يستر. يعني الناس على القولين في كل شيء ده تفسير ده قول ثالث يعني على كل يسقط القصاص تبش مين ما رجحناش القصاص في الشريعة تتشوث بهذا الشريعة تتشوث اصلا ليه هذا العدل فيسقط القصاص بهذا لأنه منفعش تجزئة تجزئة القصاص منفعش ولا نلت تل... تلتينه ونسيب تلته منفعش فيبقى تغلق إنكفر الامر انكسر ما عادش يصلح لا مش مش هتقتلوا إلا قليلاً ما ينفعش تقتلوا إلا قليلاً لا فده أبطل القصص خلاص يبقى طالما في واحد في اثنين قالوا فيش قصاص فقط حقهم فيه طب ينفع تجديد القصاص ماينفعش يبقى احنا غلبنا هذا الايه الجاني غلبنا جانب المال الدين نعم لمنعوقي أدامنا لنقفيني شيء أي عادة وظيفة المقصود عن الحافظ الى الزيت أو عادة بعض الأولياء فإنه يوجد في الصحيح وتجد وتكون مخيرة من تمام في بقى حاجة تانية أحيانا بقى العيال يكونوا مثلا حكاسة. لسه عندهم خمس في نعمل ولا نأخذ الدياة منطبو منطبو. نصيبه بقى لما العلي كبار واخد بلك وبقوا تمام التمام وبلغوا وتأهلوا زي ما اختار لو ايه لو مات يعني بدون هذا فعلى أوليائه تفزد الدياة الدياة خلاص نصير لا لا يشخص عليك بخصاص المنبأ خلاص فهيبقى <تصفيق> الدياة ولا يسقط حقهم حتى لو مات ما يفقد حقهم تركه يدفع يدفع من خلالها ليه ما شاء الله الشريعة ما فيها تغرات المحامي شريعة ما فيها تغرات شريعة ما فيها تغرات في الشريعة بنيان متكامل ما في طرف الصار من أين تأتي تأتي منها نحل على منفاس تأتي منها نحل أما الشريعة ما فيها تغرات وإذا عطى عنه وجد عن الوليق أي وليق محطول أن يتبع الخاطف المعروض من غير أن يشف عليه ولا يحميه مال بل يحسن الاقتداء والصرف ولا يحميه وعلى القاتل اكتش أدارنا إليه من غير مهم ولا نقص ولا كثاءة فعالية أرقاضية يعني شوف توجيه نص شوية لتنين بقى انت هتاخذ الدية طيب برحه شوية وانت بتطلب يعني راجل مثلا هيديع أرضه مثلا بعد يسبوع ما توقفلوش بقى لله دي لازم يعني ايه برضو برحها بشوية وانت يا راجل هيتزفع الدية القاتل اخلص تعوش بقى اطماطل انا خلاص على يدية أما يبقى ربنا رب عليه لا اخلص تق الله اخذ بالك رحمة لله منه. عوفي عنك إلى هذا يبقى أمر من الاثنين أمر إلى هذا بالمطلقة بالإحسام وأمر لهذا بالأدائب بالاحسان ده التكامل ده التكامل طيب أنا شايف بقى وليه مثلا الدم شيء من الرجل ده مماطل وأنا مش هعطم بس هقول إيه خلاص يا جماعة تلامنتوا كثرتم عليا وكذا وكذا والنار تارج من الله لكن أنا مشاعف عنه إلا لما يسلم الديار لازم عارف إنه ممارس فلا رأس فلا رأس وليس نسأل هذا مع الآية لأنني ليخبره برادف ليخبره برادف حتى لا نقع في مشاكل أكبر ما أنا دائما الناس يقول لك يعني مشان يبقى له أشحة في الديا من في البلد لا الديا كذي معذبة معزز مقرف ونتحيل عليه عشان نرضي ايه نرضي ما تنفسه مش كفايا من هو دلوقتي الوقت المقتول عنده واحد وهيعحف مش هيجي بقى يخبط عبد الببان برضو الصور لا احنا روح من والله يجين بولا تسوي حاجة ويا ليت الواحد عنده مليون جنيه يوم لك ويا ريت ويا ريت الى اخير مش واحد بقول والله وزا مسكدتش كمان اجيب رأبتك انت كمان لا لا, لا لان الجراءه اللي احنا بنعقب بيها وهذا الامر اللي في كل ما في الناس له من حقوق من دور المعروف الله يا أخوان يا ليت الناس تعمل بهذا يا ريت الناس احيانا ابان أنت بجيبك خمسة جنيه فقط مشك واحد يقول لك يجيني مثلا قرض هذا اللي بيت سدهم تقرض واحد تاخد الأجس بس في نجفة تلاقي واحد يتعامل معك بالتعامل بالمعروف يعني ياخذ منك القرض قبل موعده سدده لك أو في موعده لكن تراه يعني منكثرا حرق المطالبة وتراه متأثدا حال السداد إذا سددت لهذا أحجم المحسنون أحجام المفسدين عن هذا. إنما إذا وجد المفسدون من يستحق، سيبادرون لأن الإقرض مرتين كصدقت مرة تبلغ ألف جنيه ورجعون، ومرة ثانية ألف جنيه ورجعون. كده الاثنين دول وانت ألف جنيه جا، زي ما يكون صدقت ألف جنيه. ده غير تفريج تفريج قرض هذا الإنسان. مطالب بديون وضنك وكذا ووا و لكن فانت فرشت برخص خذ ويعني اما ربنا يصرنا تبقى هازم لو ان نفس عمل دي قاعده قاعده الاثنين مطالبون المحكم ان يخضق والاخر ان يخضق لو لو سكا هذه هذا الامر لو وجدت من يبذل لو وجدت اثفه في من يطلب الا بالصدق وخد مش يبقى أنت مثلاً محتاج خمسة تبطل عشرين وتقول والله هذا رجل طيب هو آخرتها إيه؟ زي النظر من نارضه نارضه معروف إيه أنتك تاخد إصالات أمانة مثلا بيع على ضيارك عليه وعلى زوجته وعلى عيالك ومع ذلك مصر على أنه مقصدك لأن في النهاية وعرفت أنت رجل شيخ في النهاية بعد ما ثلاث سنين ويجي الخبير وما الخبير وكذا تلكه ولا خمسة ولا عشرة في النهاية أخو كريم وابن أخو كريم هل تأخذ جنيه عم الشيخ زيادة؟ لا والله مش يأخذ جنيه زيادة خلاص. فهو عارف ذلك لكن تبتقول مرة وتبت مرة وتبت فقبل يأتي بقى صادق الذي يريد فعلاً فتحجم عنه وانت بقى مكتب من هذا ومن ذلك ومن كذا فهذا الخلل نتيجة التخلف عن هذه القاعدة قاعدة الإشتام من يعطي أحسن ومن يأخذ أحسن نعم وفي قوله كمن هو يرهن التاجر فصوره ونفذ على العقد زيادة واحسن من ذلك العقد الزائد الله اكبر <تصفيق> وفي قول ياتي دليل على ان الفاضل لا يثني لأن المواظب الشارع من شدة فمن عفى لهم من اخي فمن عفى لهم من أخيه شيء شف تسميه أخ شمعنا يعني هنا أخ يعني ترقيق ترقيق للقلب لفت لهذا وفي هذا دليل على أن الكائق القاتل لا يقتل واحد يقول إلا إذا كان مستحبا وهذا فعل من كلام اهل السنة والجماعه يقول إلا إذا كان مستحبا لكن لماذا احمد رحمه وتعالى كان يكره هذه الكلمة يقول إلا إذا كان مستحلا هو المستحيل أصلا يقتل قتل أو لم يقتل يعني أنتم تحطه قيدا وتحصل حاصل أصلا يعني تقول مثلا لا يكفر القاتل إلا إذا كان مستحلا طيب هو إذا استحل ولم يقتل مع حكمه كف يعني الاستحلال نفسه ردة لو واحد قتل هذا حلال وما أتلش لو واحد قال أكل الربا هذا حلاب ولم يقتل لو واحد قال دعاء البدوي عبادة ولن يدعو مشرك لان عندنا ردة بالقرب والفعل والاعتقاد والشك اربعة تقول او تفعل او تعتقد في قلبك لو اعتقدت انا جواز الشرك فيكون من اعتقد ذلك مشرك حتى ولو لم يقل ولو لم يقل، فألا ما أحمد كان يحترق على الكلمة دي إذا استحال إذا استحال إذا استحال، ثم هو إذا استحال أصلا كفر أصلا من غير فعل من غير غيرين فعل، فنقول الكافر لا لا لا لا القاتل عاصم مستحق للكلام عن دار السنة والجماعة لا يقفوا بهذا مجرد معصيته لا يقفوا بها، طيب في قول ابن عباس رضي الله عنه نُسب إليه انه يرى خلود في النار للايه النساء ومن يظن ان متعمله فجزاؤه جهنم مقلدم فيها وعد الله عليه ولعنه عد لوعدا عظيما لكن قيل عباس رجع عن هذا القول وعلى كل حتى لو بقي قول ابن عباس فلا يتابع عليه رضي الله عنه لا يتابع عليه لمخالفته للمسوش الاخرى فهذا فهمه رضي الله عنه فهمه هذا يعارض بالقول الله فمنعك له من أخيه اخا أخا ان الله يقول إنما المؤمنون إخوة وفهم هذا معارض بقوله تعالى وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فسمهم إخوة وسمهم مؤمنين ولهذا بوض البخاري العالم الجهد الحافظ المتقم بوض قال باب وان قائفه فان المؤمنين اقتلوا فتماهم المؤمنين هذا رد على الشوالك رد على الايه على الحوارج نعم ومرض ومع ان غير محتاج محتاجه الا ما معوش فلوس دلوقتي عايز يسدد دلوقتي عايز, عايز يعمل كده هذا قرض مم. واصل القرض يعني سموه احسان عقد ارفاق واحسان ولا بعض العلم لا يرى المدة في القرض يعني اقولوه مثلا خد على انت قطين بعد سبور يعني خد وربنا يصفى كذا خلاف الدين في فرق من القرض والدين الدين اشار منك حاجة على دين اه حط مدة لكن انت جاءت اخد مني قرضة كده قرض فقصت القرض قرض الاحسان قالك المدة تتنافى مع الاحسان ما تشددش عليه سيبه هو ايه اما ربنا عليه ايه طبعا الكلام ده فين في الكتب في البلد ولهذا كان الشيخ الشيخ الفوزان حفظه الله لا يرى مشروعية جمعيه الموظفين الجمعيه اللي احنا بنعملها دلوقتي مثلا 10 بيشتركوا يدخلوا في جمعيه ديت 1000 يعني كل شهر كده واحد يقبض طبعا الجماهير المعاصرين على شغله لان احنا بنتعاون انا بشيل الشريطه انت بتشيل سيكون مبلغ لك على وجه القرض انا بقرضك أنت بتقرضني وهذا فكان الشيخ من الشيخ فوزان لا يرى هذا خلاف طبعا الشيخ ابن باز وخلاف الشيخ ابن فالجميع يرى جوازه لكن تساله الشيخ ايه الشيخ يقول لك ده مش قرض لان القرض اصله لا يكون فيه شرط انما انت بتقول معنى كلامك اقرضتك لتقرضني يبقى قرض جر اقربتك لتقربني لكن انا عايز ان اقربتك ما فيش في اي اي اي اي اشكال من هذا الامر ما فيش فيه منفعه ما فيش فيه منفعه فانا اقربتك ما تقولش بقى لتقربني وبالتالي لو انت جيت لواحد بتاع الجمعية مثلا جاء واحد يقبضوا فقبضوا الا قال قالوا والله صاحب السهم حصلوا ظروف الشهردة وايه <تصفيق> وظروفه مش مش ده هيعمل ايه قالت لا لا لا شوف أنا عندي شيء على ضيار خذ فلوسك تلك تلك تلك لي أرفع شيء لمحكمة الصدر لكن الغازح عند العلماء هو هذا لأنه هذا من التعاون على يعني الضر والتقوى والإعانة والتيثير على المسلمين ما في إشكال نحن نتعاون إننا ندك عشر تلاف الشهر ده نزدين عشر الشهر الجاي أو كذا فيش نتشكال بشرط أن يكون هذا شرق شرط ان يكون هذا إيه؟ شرط اللي إيه؟ زي النقوط النقوط في الأفراح هذه معاونة ويأرى في عرف أنك أنت تردها إليه هذه تأخذ حكم الهدايا لكن الهدايا على قسمين هدايا ترجى اثابتها وهدايا لا ترجى اثابتها يعني إزاي؟ يعني أنا بهذه في هدية أنا دلوقتي مثلا من المسجد فأنا إديتك إزراجة إيه طيب أو إديتك مثلا مجموعة كتب هدية دي لا أرجل إثابة عليها مين يعني تبيني حاجة وفي هدية ترجى الإثابة عليها أنا بتديك لأن أطمع فيما عندك من شيء تأقيني برضو يعني إيه ترجل إثابة عليها زي المنقصة أنا بتديك بس بنتظر برضو إيه عطائك لأن هذا جرى عرفاً بين الناس على هذا فلبك وعليه لو إن كان في فرحي مثلا ما نقطنيش أطلبك بهذا أطالبك بهذا المستثنيات آآ آآ العاجب في هبته كالكلب يقير, يقير هذه من المستثنيات إذا كانت الهبة على وجه زي هدايا دلوقتي مثلا بتجيب وانت لسا ما عقدتش عن ايه امرأة عادية امرأة بس بايدة انها خطيراتك تجيب لها اطرق من مش عارف ايه 700 جنيه مش عارف كده بألف جنيه اسويرة لها مش عارف بكده طب قالو لك ايه توقع الله حيش عايزين. ما هي الخبه دي ايه وعد غير ملزم وعد ايه غير ملزم خلاص انت ايه تسيب سيب. في تسيب في عيدك تسيب تسيب فيش حد يلزم الاخر بشيء فتقول له طبعا عايز الهديه بتاعتي يقول لك لا ده النبي بيقول العائد في هبه الكال تعيش اتعش فلوس جدال سيب الايه الحاجات أقول لها لا ما انا ما عطيتش شيء الحاجات دي ليك ايه لأرجو لارجو الاثابه أول ما ارجو ثليف قلبك ارجو ان بهذا بيرجع لي مره ثانيه انا ما انا جايبه كتب ليه غير ما هي عشان اللي هستعملها بعد كده والياده بقى الناس مصحه دلوقتي قلت له ما متديش لا فلوس يالا هتلاقي ايه هدايا لأن زيها ترجع لك بعد كده في تميشوا في البيت فهذه هداية ترجع الإثابة عليها نعم ماشي وفي قوله دليل على أن لا يفهم هنا منها وَإِنَّمَا يَأْلِحُمْ نعم هذا ماذا يعني شو نتوجه نعم وإذا عطأ أولياء المخصول أو عطأ أعظمهم احتقن لهم خاطئ وصار معصولا منهم ومن غيرهم ولهذا قال فَنَنْ بعض بَعْدِلَكَ أي بعض العظمين فلقوا عذاب الأليم أي سنآثرة وأنَّا خطروا عظمت لأنه يعني إذا عافوا بيه بعد ما أخذه راح اشتر بها اسلحة وقتل وقتل به هذا الرجل يبقى أننا نقول لا هذا لو عذب أليم ويقتل بأساً نعم. من, من, من على يتعين وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الاول لان جنايته لا تزيد على جنايه خير ثم بين تعالى حديثه معروفه في مشهوريه القصاص فقال ولكم في القصاص الحياه اي تنحفظ بذلك الدماء وتنضمع به الأشفياء لأن من عرح أنه مقصول إذا حسن لا يكاد يصل منه القصر واذا وعي القاتل مقصولا انذع بذلك غيره من فلو كانت حقوبة القاتل غير القصر لم يحصل انتساك الشهد الذي يحصل بالقصر وهكذا فائل حبور الشرعي فينا من النتائج والانتجار ما يفيد على حكمه الحكيم الوضعاء ونفجر الحياة لبسادة التعظيم والتشفير ولما كان هذا التهم لا يعرف حقيقته إلا أن العقول الكامله والألباب التقيقة فالصمد وصفاد جون غيره وهذا يدل على ان الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا افكارهم او قواهم في تدبر الناس في احكام من الفتن والمصالح على كماله كمال وعقله ورحمته وان من كان لهذه المسابه فقد استحق المدح باميان من ذوي الثبات الذين وجه الى المنخفاض وان ذاهم عظم وكفى بذلك حقا وشرفا لحول يعظمون وقوله ان الناس ستقون وذلك اهل عرف ربهم وعارف الناس دينه وشره من السائرين العظيم قول شكنيريا والآيات الرفيع أودى لذلك ذلك أن ينقاد أمر الله ويرض المعاطي سيكركها فيستحق بذلك أن يكون من المستقيم <تصفيق> نعم